ولا تقرط الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عنك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم شيئا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين